وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار النوع الخامس والعشرون جوري 25 جوري جوركاني مصطلحي حديث لبابتشي كتابة الحديث في كتابة الحديث وضبطه وتقييده نوسينوي حديث وضبط كدني حركاته سكناته وهروها هادشي كيبي بالسلام قيد كدنيو تثبت كدني لا أو نسخه راوي هي راوية كي أي فيت الميدا كه بس أو أدا بناء كه شون كتب خدمتكه وحديث شون النسية وشون ضبطي قد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد ما بس أبي سعيد خدريا الخدري سعد بن مالك مرفوعا من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه هرقل سيركشي لم نوسي سوى جعل القرآن برش كاتبه فيهم بريخاء صلى الله عليه وسلم فرمى قال ابن الصلاح يعني أما أصلا هنا يجيبون سني حديث من نسيني أن حديث لكي يدس بك دواء أو حديثاني كهاتون لسر مسألين نوسين أو تعارضي كهيا تشنح لك ده لو بابتقسا أكاد قال ابن الصلاح وممن روين عنه كراهت ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين ابن الصلاح بس الذي يخوي رواية ومن رواينا يعني رواينا بإسنادنا إلى مجموعة من الصحابة التابعين هنيك بحرام ينزوى حديث بنو سترثوى حديث بنو سترثوى مجموعة من الصحابة والتابعين كنا وكان هنا نخنوى أو كراهيش كراهية تحريم عند السلف يحملوا على التحريم بس في تحريم قال ومن روين عنه اباحه ذلك او فعله واروى جدي ابن صلاح رحمه الله او نشك بحلال ينزاني والسلف يمكن دانا عليون وابنه الحسن علي كور طالب رضي الله عنه واروى امام الحسن عليه الله عنه وانس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابه التابعين اما نش مجموعيه لا صحابه تابعين بمباح ثاني وكم حديث بنسره توا كابول لسدمي صحابيه لبدايه دتش بوا خلاف لسربوا خلاف لسربون نسين نسين حديث قلت وثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لابي شاهن شاه يعني الملك لابي شاهن واتاه بو أبو شاه كسيشي يمنية أو حديثه كباسم كد وبنوس نوا حديثه بو باسي كبير النبي صلى الله عليه وسلم لحج اي ودعبو ابو شاه داوي كدكا او حديثه بو بنوس ثوا دايك للنبي خاصه صلى الله عليه وسلم ابي شوتي وبنوس نوا ماشي بورقيه لسراوي كانت اجازبه النسي حديث هاتوا لسدمي في غنبار صلى الله عليه وسلم قولا أما فعلا أما فعلا أو فعلا يعني صحابه حديث النسي بيتوا هاتوا هاتوا وقولي شاتوا لسرأوي كحديث ننسي أما تعارضها بمشي حافظ بن كثير وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات ولله الحمد لا بداية كتاب المقدمات دا لا أوائل كان دا أم فصل, فصل نسينوي حديث شيء ورد 4 الكلاوة وكتاي فيها تولى ويدا باسم كدوا قال البيهقي ابن الصلاح وغير واحد قال البيهقي ابن الصلاح وغير واحد لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن والإذن فيه حين أمن ذلك والله أعلم بيهقي وغيري أبيشل أكو بن صلاح وغيري أول نهي نهيهات بلا سر نوسين وحديث لبدا يدع لبرأ وابوة ترساون تيكا وقرآن كان يتكلم بالقرآن وكان حين يخاف التباسه في القرآن. أما إذن دان با نسنو الحديث، لكانت يدابو كان ترجم معه، كترجم معه، كتكلم بالقرآن فيه حين أمين ذلك والله أعلم. وقد حكى إجماع العلماء في الاعصار المتأخرة على تسويق كتابة الحديث. إجمع نقل كلاوة لا ينهدك العلماء لا سد كان لا سر تجوز جائز بوني نسيني حديث حديث علماء متفقن لسريك هذا بيبن سريتوا وهذا أمر مستفيد شائع ذائع من غير نكيد أمش خلقي كزور زور العلماء زور أميان تداول كدوة أشتيك معلومة خلق شيء هميزاني ويتي مشهورة ناو خلق دا إيش كسيكش انكاري نكد ولا علماء كحديث من وسريتوا لحاشكا شيخ أحمد محمد شاكر أفرميد اختلف الصحابة قديما في جوازي كتابة الأحاديث فكرهها بعضهم صحابة لبداية أمر داخل في أنهب ولا سر نوسي نوي حديث هنديشان بمكروه ينزالني وجا كراها كراها تحريما لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن وتشتق ججل القرآن من نسي النقل مكان لمنوى واركسي كشتيش قيد القرآن لمنوى نوسي بارشكاته وبكشنته فالرواه مسلم في صحيحه وأكثر الصحابة على جواز الكتاب على جواز الكتابة أما زوربي صحابة رأيان لسرشيا بسرنسي نوي حديث حديثة وهو القول الصحيح أما قول صحيح أما رأيي صحيحة كحديث جائزة بنسرة وقد أجاب العلماء عن حديث أبي سعيد بأجوبة علماء جاء بحديث كيس ابو سعيد اندواته حديثي لا تكتب عني شيئا فبعضهم اعله بانه موقوف عليه هندك لعلماء كان او حديثة مرفوع نيه موقوفة حديثي لا تكتب عني شيئا وهذا غير جي جيد أمر اي رايك فسد نيه صحيح نيه حديثك موقوف نيه ومرفوعه فان الحديث صحيح لحى شيكا شيخ الباني رحمه الله عليه فبعضهم أعله بأنه موقوف هنديك أم حديثيان وكان موقوفا هو البخاري بخاري أتانا محديثا موقوفا كما في الفتح فقالوا الصواب وقفه ولم يتعقبه بشيء يعني حافظ بن حجر شيكي نوت ولا سري وأشار الخطيب في تقييد العلم إلى تضعيف هذا القول أما خطيب لكتبه تقييد العلم داء أم قولي كبل أم حديث مرفوع نيو قولي قوله شضعيفة فقال ويقال إن المحفوظة رواية هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري من قوله غير مرفوع وقد أخرجه هو وغيره من طريق من طريق من طرق عن همام بن يحيى عن زيد بن أسلم عن, يطا... عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد مرفوع أو قوليك ألين وقد يقال إن المحفوظة رواية هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري من قوله غير مرفوع ألين أقروا ألين الحال أنه قد أخرجه هو وغيره أبو سعيد غيري أبو سعيد رواية كده من طرق وقد أخرجه هو وغيره يعني الخطيب وغيره أبو سعيد من طرق عن همام ابن يحيى، همام يكون يحيى عودية، عن زيد ابن أسلم، عن عطاء ابن يسار، عن أبي سعيد مرفوعا أو روايات كدوى أبو سعيد ومرفوعين بموقفي وتابعه الثوري وغيره عنده. يعني ثوريش متابعة روايات كدوى، وغير ثوريث روايات كدوى. عنده يعني عند الخطيب كابو حديثك على حديث حديثة مرفوعة وكو شيخ الباني رحمه الله أيضا كابو أم قولك أول حديث أبو سعيد موقوفة قولك وكو شيخ محمد الشاكل الله قول غير جيد فإن الحديث صحيح وأجاب غيره وأجاب غيره بأن المنع إنما هو من كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة للا فر يقدى لأن قرآن غير قرآنش. قرآن قرآن حديث يش بيكو بنسي يعني أما, أما جمعك يعني كانت قال لا تكتب عني شيئا إلا القرآن يعني في صحيفة واحدة خوف اختلاطهما على غير الحارف خوف اختلاطهما على غير العاده في أول الإسلام لبداية الإسلام داكا سكشارة زينية قرآن السنة ديقناكاتوال ترساون لويكوال تكلبت وأجاب آخرون ما قولي اليوم. وأجاب آخرون بأن النهي عن ذلك خاص بمن وثق بحفظه خوف اتكاله على الكتابي وأن من لم يثق بحفظه فله أن يكتب كسك توعني بقوة حفظ بقوته بين أبو بنو سيت. بس كسك توعني بقوة نيا أما قول كترلا قول وكل هذه إجابات ليست قوية هم أولمانا جينين قوينين بهزنين جواب صحيحين أما جواب صحيح كاميا والجواب الصحيح أن النهي منسوخ بأحاديثة أخرى دلت على الإباحة على جوابي صحيحة او حديثي كمنعي كدوى لنسين فعلا دلالكي الصريحة وإيج تأويل ناقري بلان حديثي ترهات هو نسخ حديثكي كدوى بأحاديثة أخرى دلت على الإباحة لا حاشكا محقق الله وهو الذي رجحه فحول العلماء، كما في النسخ والمنسوخ لابن شاهين وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ومعالم السنن الخطابي وشرح مسلم النووي ومجموعة الفتاوى لابن تيمية وتهذيب سنة داود وزاد المعاد كلهم المنقيم وفتح البال لابن حجر وغيرهم كثير. يعني أمر أعياء رأيك بسند فقد روى البخاري ومسلم أن أبا شاهن اليمني التمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئا مما أن يكتب له شيئاً سمعه من خطبته عام فتح مكة، فقال أكتب لأبي شاهن من لبداية وتم لحجى وداع، عفوا ألاش لا لا فتح مكة، أخطأت أنا. بوا مدوانية فتح مكة إنك حج وداع قصيك من هي له ح حج وداع لا جل الله اللي امتكبوا لعله نمو لابد عموما أما أم جاب مشهورة فقد روى البخاري ومسلم أن أبا شاهن اليمني التمس من رسول الله يعني طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئاً سميعهن خطبته هذه الخطبي دعوة عام فتح مكة فقال اكتب لأبي شاهن كذا ويكدوا اشتيك الله خطبك دعوة وتيتي بوي بن في عمر صلى الله عليه وسلم فرمانك له وابن سنان وروى أبو داود وروى أبو داود والحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عمري بن العاص قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك الشيء فأكتبه فقال نعم قال في الغضب والرضا قال نعم فإنني لا أقول فيهما إلا حقا يعني عبد الله كريع عمري كريء العاص ألا فيها متوأي في قام بدي خاص الله عليه وسلم هاتشيك لتوأي باسم أي نسموه فتباله يعني بينسوه أفرميه قال في الغضب والرضا يعني لكاتي توربون لكاتي رازبون إجداء يعني لكاتي سعيدة و لكاتي توربون إجداء قال نعم فإني لا أقول فيهما إلا حقا كابوم أمش بلقية لسر نوسي سينوي نوسي الحديث و بالرأي أن علمان أمن ناسخا أما شوفناك معن متأخراً ب أو متقدمي وروى البخاري عن أبي سعى عن هريرة قال ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب فإنه كان يكتب ولا أكتب إيش من حديث الزياترنيا لفي غبره صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله كري عمر نبي العاص شنك أو أي من نم أنوسي أن أبو هريرا وعليه بلام أويه يسأبوه للحديث إلا عبد الله كري عمر زيادة لبو لبو عبد الله كري عمري كري العاص لمصر دانشد وزيادة خليش عبادة بو بلام أبو هريرا لمدينة دانشد مقر اللي لبو خلق حج عمره شن أبي هو كاري روايتي همو حديثة كاني أبو هريرا أويا كلا مدين لنا نشتوا. والزيات الجرينشي باء حديث داوة. تحديث. بلان عبد الله كوري عمري كوري مصر بوا. يعني خلاص شيء كمتر يجاني كتوبة مصر. علماء. أبن الملقن. وعليت وابن عطارج لشرح لما ديندا نشتوى بويع حديث كانيها مروين أما حديثي أحد حديث ذكاني عبد الله كريع عمر مروينين. ما وروا الترمذي عن أبي هريرة قال كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع منه الحديثة فيعجبه ولا يحفظه فشك ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال استعن بيمينك وأومأ بيده إلى الخط أم حديثك لها شكد علي ضعيفة ولكنه ضعف الاسناد ولكنه ضعف الترمذي والاسناد ولكنه ضعف ضعيف الاسناد جدا ابي قال الترمذي ليس اسناده بذاك القائم وسمعته محمد بن اسماعيل يعني البخاري يقول الخليل بن مرة منكر الحديث ومما يدل على ذلك حديث ابن عمرو انه دعا بصندوق له حلق يعني عبد الله كوري عمد بيكوي العاص دعا بي بصندوق صندوق يشبوه كان كليلي يشبوه كان منه كتابا فقال بيننا نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كاب سائلك دوا أي المدينتين تفتح اولا القسطنطينيه أو رومية كامل دو شريه لا بيشتر اميان لا بيش او رزكار اكرينو فقال مدينه يرقل تفتح اولا يعني قسنطينيه يعني روما واستنبولك قسنطينيه اسطنبول السديمي محمد الفاتح العثماني باتواوي فتح كداوه السالى هزارو ٢٠٠٠ ميلادي. هزارو ميلادي فتح كلاو بدرس محمد الفاتح العثماني او قسطنطيني بلام روما ماوى روما المهم من مدينة هرقل كاستمبولا تفتح اولا أولا أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح وهو مخرج في الصحيح. ومن ذلك حديث قيد العلم بالكتاب وهو صحيح بمجموعه طرقه كما بينته في الصحيحة ما قولي الشيخ الباني المهم او حديثيك هاتوا لا لقوله الشيخ احمد محمد شاكر التمذير روايتي كدوا وحديثك ضعيف ضعيف جدا كان رجل من الانصار يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمعوا منه الحديثة فيعجبوا حديث الشابيز خوشبو بذريبو يام بلايو جرينبو نية وين لبركة فشك ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حديث شواعي من أميبيزان مرام ناتوا من بركم فقال استعين بيمينك يعني بينهم سواء وأوم وأوماء وأومأ يعني أشار بيده إلى الخط أما أنكم لا حديثا حميا سر كان او حديثانيك في تون نستقرون وهذه الاحاديث مع استقرار العمل بين اكثر الصحابة والتابعين ثم اتفاق الامة بعد ذلك على جوازه كل هذا يدل على ان حديث ابي سعيد المنسوخ او حديثانيك باسمان كد لقرأ واشا الصحابة ايش ينبم مفهمي مدلولي ام حديثانك باشا فاشن يجي اتفاقا سأل او انك حديثة نسرية هموا أمانا ابن بلقا كابو عملي صحابة اتفاق إجماع أمة أمحذي ثانش مفهومكانيا بلقا لسر نسخ أو حديث أبو السعيدة منسخ وأنه كان في أول الأمر حين خيف اشتغالهم عن القرآن وحين خيف اختلاطه غير القرآن بالقرآن <تصفيق> يعني لبداياتي مربوطة من منعكش لبرع اللي علك الزائلة نماوة بيد نصينوي حديث درسته وحديث أبي شاه في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك اخبار أبي هريرة وهو وكذلك إخباره أبي إخباره أبي هريرة وهو متأخر الإسلام أن عبد, الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان يكتب يعني أبو هريرة متأخر مسلمان وكانت باسي خيه عبد الله يكري عمركات هو متأخرا متقدمين وأنه هو لم يكن يكتب يدل على أن عبد الله كان يكتب بعد إسلام أبي هريرة يعني كانت قال من نمأ نوسي أو أي نوسي كابوسي حالي كاك قد خويه مسلمان بو اشبيني عبد الله كوري امره نسيته ها مش بالقينا سلوي كان نسينك عبد الله كوري امريش كيا لسدد مبور ربو كان ابو هريره مسلمان بو ولو كان حديث ابي سعيد في النهي متاخرا عن هذه الاحاديث في الاذن والجواز لعرف ذلك لعرف ذلك عند الصحابة يقينا صريحا اقر حديثك ابو سعيد متأخر صحابة انزاني ينزاني أو النهي لكلا ولا نسينوي حديث ثم جاء إجماع الأمة امتي أمة اتفاكا كذلت نسينوي حديث إجماعك قطعي إجماع ما نهي قطعية هما نهي ظنية ثم, ثم جاء إجماع الأمة القطعي، بعد قرينة قاطعة على أن الاذن هو الأمر الأخير بعد قرينة قاطعة على أن الإذن هو الأمر الأخير كامية وهو إجماع ثابت بالتواتر العملي يعني أقر بعكسه ننوسينوي حديث أصل بوايا راجح بوايا أو إجماعك بعكسه آها إجماع لسل أميان هاتوا أو بلقية لسل شيء أمام أمام متفق عليه هي عن كل الطوائف الأمة بعد الصدر الأول رضي الله عنهم أجمعين كابولي دم الصحابة خلاف وظل دعاء وان خلاف نمى خلاف نما استقرار كلاسة جواز كتاب الحديث وقد قال ابن الصلاح أنه زال ذلك الخلاف وأجمع المسلمون على تسبيغ ذلك ولو ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة ولقد صدق رحمه الله ابن الصراح عليه أو خلافه كلا سدَم صحابة دابوا نماوة حموم متفقوا إجماعوا يقدم جو يقرئيان هي لساد أو كوا حديث نو يحديث درسته أجر بعض تدوين ونصي نو يحديث نويا أوام لم سدَم يعني كتاجاك روايات نماوه أو حديث لناوجو حديث لناوجو شون كأجر بقول باب رقي نصي نويا بجشتة سمعت ما هو لنا فإذا تقرر هذا أقرأ مجي يقير بو كوا نسي حديث استقرار كلا ولا سر جواز فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل كتاب أقرأت من جوازة حديث نسي كابو الله يبو كسك كحديث أنوسيت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 كلمه إحداها فيها إشكالك الضبط كابويد وهاي بخدرتها لرؤية شو شو نقطا وشكلا وإعرابا نقطا يعني من حيث النقاط وشكلا من حيث الحركات أما إعرابا يعني معنا معنا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 على ما هو المصطلح عليه بين الناس ولو قيد في الحاشية لكان حسنا يعني يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكله اعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس ولو قيد في الحاشية لكان حسنا لكان حسنا اذا كانت أو الرؤيه التي لما منها منها منها منها منها منها منها منها منها منها منها منها منها منها يعني منها منها منها منها منها منها منها منها يعني على كتابة الحديث وطلبته صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه أو يحصلونه بخط الغير من مربوياته على الوجه الذي رووه شكلا ونقطا يؤمن معهما الالتباس على كتب يعني يجب على كتبه الحديث واجبها لسلطة ويكا حديثا نسيتها واجبها لسلطة حديث يعني همتي عن صرفك يعني طاقة توانا عن صرفك صرف الهمتي إلى ضبط ما يكتبونه أي نسيتوا بضبطك هل هو هذا بسر يا بيت بشي نابع سبين يدوا أي أتبع باسكي باسكي أو كاتا للتقلب للتقلب وكل الأعين دادا يعني لتصحيفة هندشتي أخوانين وعلماء قولا قولا هاتون حديث الشيخ عند بن منيا يا ابا عمير ماذا فعل البعير البعير يا ابا عمير ماذا فعل النغير كان ماذا فعل البعير يعني يشقق الشيء الحطب يشقق ال ال شيء الحطب الحطب خطب بحطه بعده. شندين كلمه هي يعني بالشواز الجوراوة هرخ دويه أو لأنه خلك أو كسي كحديثي بخل بقى كده حياج شو يعني كشبو. يعني تو أقدر اشتاق إنه نسي تو أقدر كلمه كذبنا كي سبينا في كره تو كلمه نقول كلمه كتير كي لو عنيا ببيه تمعي عبرو شونه بدل لو يكوا خوتيش دمرت يناعي شندين إنه منا من لا لا لا علماء. ولا ما يكِلوا يشقيقون الخطبة تشقيق الشعري. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشقيقون الخطبة تشقيق الشعري. عفوا نك الشعر تشقيق الشعري. يعني لعنة إخوان لشيء يا لعنة إخوان لو يكوا خطبة بشبشة كان. يعني أبني يسخو بيهن ديك شون شونة همسجعه همسجعه جمله جمله جمله جمله جمله البوشوا هم اول دابش كدا و, و شلون الشعر بخاين توا او ها لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشقيقون الخطبة تشقيق الشعر يعني تكلفك و شلون الشعر تشقيقك ليه كدك تكدي تقيضه ليه او وكيع كي تلتسي شي دور معروف درواتي حديث وتوتي الحطب الحطبة الذين يشققون الحطبة تشقيق الشعري لوجه خنشتر ابن صلاح عليه أن ابن شاهين ابن شاهين أم حديثي تصحيف جالي كان لا مزقوتي منصور أم حديثي باسكت وتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطبة عفوا الحطبة تشقيق الشادي قوم نعمل والحاجة ماسة إن كدين خطا ونك خطا المهم شي سريع تصحيفك ان شاء الله اخواني قانون ضبط حديث ضروري هذا الشيء كانوا شدي بضبطي كي ونقطا جاء خذ بخذ يعني كسي غوتي نصيب بخط الغير اشته كانوا اكتبه يدته يعني مؤلفين كتاب من دانوا فنديتي وظبطتي كدوا انجا خدنا مكتبه في كتابك بالضبط كنا خدنا مكتبه المعاصرين المعاصرين ما هو بالضبطي كدوا خنديت يوم او زبطي كدوا توا يعني أو نسخانا فتعبت كثير الحديث. بويا أو يحصلونهم بخط الغير من مروياتهم على الوجه الذي روه شكلا ونقطا يؤمن معهم الالتباس يعني أو كوالكتب داعية أو أهم أمانتها سبينتوا بأس يكيبو خلقهم وشتك بأس يكيبو خلق, خلق كواتية دينية علمية وكثيرا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه وتيقظه كذلك مغرورة به لابر او كحفظها لابر او الابير امتيجا اغام لخومه اهمالي لهم وذلك وخيم العاقبة للثقيل وخيم يعني ثقيل العاقبة عاقبة تشي قصي خلافي ببير بو فإن الإنسان معرض للنسيان يعني إنسان وش تي لبيدك وأول الناس أول الناس يكام كسكا اشتلا بيتك يبو يكام كذبو يكام إنسان وأول ناس أول الناس كيف يا آدم واعجام المكتوب يمنع من استعجامه اعجام المكتوب اشتاك نسلاوته معناك رونية اعجام او نار روني كدركي او هم زبيوتي همزي السل هجما يعني اختلطه بس اعجمه يعني ازال الاختلاط همزي اعجمه بيتهي همزي سلب يعني اعجام يعني شيء تبين المكتوب يمنع من استعجامه يعني يمنع من اختلاطه وفساده وشكله يعني شكله كلمي اوكي والحركات دعني فتحه ضمه كسره والشكله يمنع من إشكاله يعني من استغلاقه كاتي كواش شكل بوك اللي ما يقدعني أو واد ليه كات كناره وكلمة اللي تبشر ثم لا ينبغي أن يعتني بتأكيد الواضح يعني سلام يا وعياء شد فيش حركه بس في زنا فيه كسرجي بدأ أنا بسكن يعني على أني على، والله مجاي وياي على إيش جري كذي، جاي وياي جري كذي. لم رجعنا إشتكيك ما خلنا نوصل لكم غلا، غلا لبسيشن عاتو. دواني غلايا، هذول تفسيرك أبو. إشتكيك لو كتبناك وطلع مكت غلا بسيجر هاتوا. إيش كان غلايا باء لف مقصورة على سورة الألف، دواني مقصورة على سورة الليا. يتمباشر مكاني صح حسين نسخوا أنا ممكن جاوبت مباشر ما أنا بإعتبار ذاك مستري خوي أصله على أبي على سو... على ثلثي سو... شيء رسم ألف تيجي جاري عندى قال ها هذا غلط مطبعي أخوي مطبعيش غلطة غلط مطبعيون يعني كلمات زور هنا كابو لا ينبغي أن يعتني بتأكيد الواضح اشتكى أخوي واضح لا كادوا يلبسوا وقد أحسن من قال إنما يشكلو ما يشكلو يعني اشتكى اشكال بدرسكا أول الشكل الأكلة أو حركات السكنات بداني لا درس جيهات شيء حركات السكنات بداني أخياني توابزاني كلميكت نارونا لاتيكت شيء حركات بأودعاني وقد كان الأولون يكتبون بغير نقط ولا شكل متقدمون لسهد المئوانا نقطة نبوة حركات مشتوجة نبوة ثم تبين الخطأ في قراعة المكتوب يعني كانت حركات نبوة ونقطة نبوة لوانية باء كتابية لوانية شندين شد او روب ده كاتك اوهم بويه او يك نقصوا لضعف, لضعف القوة في معرفة العربية شو عرب أجر كعرب خوي بيخلونا توارستك يخلون دوا أزانية وكلمة سليقة غير عربي غير عربي, عربي آسي أو عربيش لغة كان أسدابزي عربه غير عرب زمان العرب لمن الزمان يعرفه غلطينك وانها تسار في ويستا مباشي هاته كان النقطه ثم كان الشكله انجا النقطة نانو تشكيل كده انو حركات هاته موضوعك وينبغي ضبط الاعلام في ويستا ناري اسماء اسماء اعلام ضبط بكده التي تكون محل لبس الاويكوا يعني اختلاطه تيقلبونه تيارو اداء لانها لا تدرك بالمعنى لا تدركوا بالمعنى محمد يعني كم جاتيكتشات محمد كم جاتيكتشات أحمد كم, جا كم جا هي كلمات لأنها لا تدركوا بالمعنى ناويك معناك, معناك, أمي معناك ولا يمكن الاستدلال على صحتها بما قبلها ولا بما بعدها. ناتواني والله أم كلمة معنا كيتي لبروك يا شقيقي واي وكارشقي واي. قال أبو إسحاق النجي النجي رمي النجي رمي بوش النجي رمي بالنون المفتوحة ثم الجيم مفتوحة أو مكسورة. قال أبو إسحاق النجي النجي بكسر وفتح جيم النجي رمي. نسبة إلى نجيرم محله بالبصرة شيخ الباني الله بالنون المفتوحة ثم الجيم مفتوحة أو مكسورة أو للأشياء بالضبط أسماء الناس شتك كالزوز والجيم بيويسي بالضبط به بي نافي خالق شيء بوش بالقياس ستيانية تناتواني وقياس بيدوزي توا قاعدة تانية قاعدة تانية وبس قاعدة صرفية توا اسم فاعل هرشونك اسم فاعل اشتركي قياسية يعني بغي أم كلمية بوشي وآخرين أما أسماء قياسات نية لأنه لا يدخله القياس ولا قبله ولا بعده شيء يدل عليه ويحسن في الكلمات المشكلة التي يخشى تصحيفها أو الخطأ فيها أن يضبطها الكاتب في الأصل ثم يكتبها في الحاشية غير أشتريين شد أو يكلميك أجد مشكل كل يعني معناكى لو أنا بيد كا تقلب بيه يا جران بيه بترسيد كا معناكى ده جورد يا كلمكى ده جورد بو كلميك كتير يعني بترسي كا خلاص هتيابك لي لأنو لأنو هناك لأنو ما بجواني بجوانيز بجواني بجوانيز أبطيكى أن يضبطها الكات في الأصل بلا جريب يا بديبو أي كسر بغلطني خوانتوا على بشر الحاشيكي بحرفك تربي نسوا بحرف كي واضح كلمة جراني لنأكل نا للرزق كده هي بتشو هلا برامبر رزقنا لم لا يعني لا ولا داري بينا جاريكي تربوا بحروف واضحة بين سوا يفرج حروفها حرفا حرفا ويضبط كل منها لأن بعض الحروف الموصولة يشتبه بغيره شل <تحدث> <مثلاً> كأجى حرف كان يليجنا كيتوا مثلاً صاد لجل رائع رائع لجل حرف كيترا بدل من الجينا كيتوا لوアニهنديشن ليك بوي حرف كان جا كروا بواصحي بجوريبي نساء بوي اشتبه حد رزنا به قال ابن دقيق العيد من عادة المتقنين أن يبالغ في إيضاح المشكل فيفرق حروف الكلمة في الحاشية ويضبطوها حرفاً حرفاً، يعني أواني كوال الضّ ل ل ل لنقلة ضبط ينهاية وإيضاح ينهاية كليمةك جرانبي الله حرف حرف بوتي بوأوي كا غلط لو كليمةك جرانا نكل وقد رأينا ذلك في كثير من المخطوطات العتيقة لا مخطوطك وأنا كان دعائي بيني وا محمد الشاكر الله وينبغي ضبط الحروف المهملة لبيان إهمالها كما تعرف المعجمة بالنقط المهملة أو هيك النقطين بها المعجمة أو هيك نقطينها بها بي. بيس الضبط بكي حرفكاني ودابني لأن بعض القراء قد يتصحف عليه الحرف المهمل فيظنه معجما وأن الكاتب نسي نقطه قاری واتد وازنی امام، وازنی امام نوسر، کاتیبه که لبیدی شو. دیه لخویاله، امکلم وانی نقطهایی که بزیاد که. بوی کسی نه لخویال نقطهایی که بزیاد که بو کلمهایی که بجوانی زبطی که. آویک معجم معجم نقطهایی که در دانی، آویک وامهمال مهمال زبطی که. یان بونمونه، اگه ترسد هابو، كذلك غلط له كلمتي أو كلمة بلدروا بونا بونا بونا بالصاد يا بالضاد المعجمه أقل بوكو جعلانيش بوايا هل أنسي بالصاد المعجمه يعني الضاد كان وقتش الاسر من البيع بونا الموحدة يعني لا الياء يعني بونا بالياء التحتانية يا الفوقانية بويتا عيان يا عيان شي يعني بال يعني سين نقطة عموما من ضبطي كي بو يكسر جنية هلا دسكاري كلمة كان كات وطرق البيان كثيرة يعني بتشن رجعة يعني بيان بديل السر أو يكا أتبي الضبطي فمنهم هندق علماء شيء من يضع تحت الحرف المهمل مثل النقط الذي فوق المعجم المشابه له كالسين يضع تحتها ثلاث نقط إما صفا واحدا هكذا وإما مثل نقط اثنتين المعجمه من السين لجير سين بو بسين الخضرية اوه كالا بري حاش في شي مهملة سينيش كالسين يضع تحتها ثلاثة نقطة يعني الاجرسينا سين نقطة اياك دو سين بشي ويشي افقي بشي ويكي افقي افقي بشي بيوتكو دي اصوي اصوي اصوي اه بشي ودعني يعني وكو الثائك وإما مثل نقط اثنتين شو كلمة اثنتين ثاء بالشوا ثاء نصيذ يق نقطة دو نقطة نقطة للسلاوة لجر سين سين نقطة أك كأوت كت يعني سين ومنهم من يكتب الحرف نفسه بخط صغير تحت الحرف المهمل مثل حا تحت الحا فانا جر الحرف حا حا أك بتشو يعني بوي أوى حاء خائنة أو حاء جيمنيا أو شو تحت الحاء سين تحت السين سين هي من تحت السين ويبزاني مهملة وهكذا ومنهم من يكتب همزة صغيرة تحت الحرف أو فوقه يعني همزاء يعني همزاء سلا همزاء ما أل الفكير سلا همزاء ومنهم من يكتب همزة صغيرة تحت الحرف أو فوقه يعني لسلي يان مشيري، ومنهم من يضع خطاً أفقياً فوق الحرف هكذا خط إنشاء أو حرف شرسي، بويبز إنشاء أو حرف حرف شمهملا، ومنهم من يضع فوقه رسماً أفقياً كقلمة الضفري قلامة الضفري هكذا يعني آه أو كقلمات الضفرشيا يعني ما قطع من الضفر، نو جاك أو قوسني أو أستيروا أو قلامة، وكتبائك ينتاعك ينتاعي بل نقطي تعب، يلا جينبه، كدواء كيكو يعني أو حرفتيها مهملة، بس لا أو, حرفة أو مهملة يعني القلامة ما قطع من طرف الضفوري. قلامة قلم قلم كذا يعني برين قطع كذا ما قطع من طرف الظفر او الحافري او العودي لدارك شتاك ببري يانلا بي سمي حيوان شتاك يان يانلا نينوشي انسان شتاك ببري أو قلامة وتجد هذه العلامات كثيرا في الخطوط القديمة الأثرية آم علاماتها لما خطط كون كان دزورا وأرى أنه لا ينبغي أيضا كتابة الهمزات في الحروف المهموزة وأن تكون التي في أول كلمة فوق الألف إن كانت مفتوحة وتحتها إن كانت مكسورة الله وابينهم همزة بو ولا ينبغي أنه, وعرى انه لا ينبغي ايضا كتابة الهمزات في الحروف المهموزه حرف همزي في واو همزه ود وان تكون التي في اول الكلمه او كلا أول همزه لاوله ود وان تكون التي في اول الكلمه فوق الألف ان كانت مفتوحه اجر مفتوح بو او لسري داني وتحتها إن كانت مهمول وتحتها إن كانت مكسورة بلان أقر كسرش بو أول أخوار داعني وأن تكون التي في أول كلمة فوق الألف فوق الألف إن كانت مفتوحة وتحتها إن كانت مكسورة وأكثر الكاتبين يختارون وضع الهمزة فوق الألف مطلقا بالله مزور بي نوستركان أو عني كشتنوسا همزة لسر ألف مطلقا جاء أقل مفتوحة أو مكسورة ولكن الذي اخترناه ولكن الذي مثلا ما بسي شيئا أقل همزة يقل أولى بنوسي هم زي لأ بس هم زي كذا قطع هم وصل وزنك شو كه وصل اصلا سره هم زي بدنا وصل بس خطا أو تاو جاء حركة بيكسرع يعني بالضم يان بفتح سره هم زي أما قطع سره همزة همزة همزة ا لفه همزه السري فتح يجلسلي السري يجلسلي ام على شوان بكري باشا و تكون التي في اول الكلمه يعني من همزه القطع فوق الالف ان كانت مفتوحه همزه كانت سهله فتح يقيد السري و تحتها تحتها ان كانت مكسوره لجيده ابني اقل كسربه و الكاتبين يختارون وضع الهمزه فوق ألف مطلق هن همزة كلا سرداني همزة كلا سردانة سر مفتوح أو مكسور باء كابو شون شون اخوانتها لجير همزة كشتك لجير ويكره التدقيق والتعليق هل وينبغي توضيحه وينبغي توضيحه يعني كانت كشتنوسي بيي ززربا روني بوضحي شت بنوسي ويكره التدقيق تدقيق يعني بختي باريك شد بنوسي الكتابة بالخط الدقيق ويكره التدقيق ختي باريك شد نعم بختي في قولوبان شد او أو أصل لانوسي نوي علم شرعي والتعليق في الكتابة لغير عذر التعليق لحاشكات شيء خلط الحروف التي ينبغي تفريقها انما قرشن دنبي تواء حرف الى حرف ثلاثه قلقي اينابون منا اتقبلي الصرف ابي او صاد قي جوان شريحه حبكه جبره جرايك بجواني انجفائك او شوا وهم كلمات بيس او حرفان لا يك جواز بي حرفيات حرفي كلمة يكتلك الله به على مكروها ويكره التدقيق والتعليق تعليق تكالبون بيكتر في الكتابة لغير عذر أما أقرشي نبوي وعذر يكهب أو كاتا كراهينية قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل أحمد يكروي حنبل بأموزاكي وتوكناي حنبلا. وقد رآه يكتب دقيقا بخت با الشباري الشنوسى بيت ولا تفعل فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه لقال لجازر في ألب كات خيانات الديع قال شقنا زين ابن الصلاح وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة كاتك حديثك تواوكي بازنيك داني وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة بازنيك داني وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد عبد الله كري ذكوان وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري قلت حافظ بن على رشيد قد رأيته في خط الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى لخط أودان مقطوطات لأودا اشتوان بنيوا حديثك توابت بازنيك دانا قال خطيب البغدالي وينبغي أن يترك الدائرة غفلا فإذا قابلها نقط فيها نقطة كانت حديثك توابط بازنيك دعني نابه هي زناب عز نكشة بنوسي غفل يعني لا علامة فيه يا لا علامة فيها ينبغي أن يجب أن يترك الدائرة غفلا أي لا علامة فيها فإذا قابلها بلف حديث التر أبي جاري واي حديث كأبي أجيت أو شو هنا أو شو هنا حديث كم تواب جاري كثر بوي تكمله بعزنيك أي نقطة كخيط بويه أولا قال أبنته يا قابلها إذا فإذا قابلها نقط فيها نقطة قال ابن الصلاح ويكره أن يكتب ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد في آخر سطر والجلالة في أول سطر بل يكتبهما في سطر واحد نرد جيش جيشته عبد الله يكون فلان بل تنها كلمة عبدك جيويته ولا الرزاك لا عبدك جيويته ولا الله لفظ جلاله لا تا ريزي تازى لأولي سطر بي نفسي عبد الله كان هذا القلبك كامل بل يكتبه ما في سطر واحد ليغ رزاي النفسي هذا شون يكبر يا لرزا أولي نكي يا لأوي أخير عبد الله ابن فلان لا رحمة الله لا الله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 كاتب دادنا ابي همزيد ابن بقرنيتوه نروي إملائهوا بعدهنا حد ثاني عبد الله عبد الله ابن زيد كاتب ابن زيد خسر ريزية كم لبر بيش فيشوا ابن دادنا ابي همزيد بو ابن دابني يمكن أقربه كوهاتن لا يجر ريزابون همزيني ابن أقرب هدول شاعرانبون طالما قدر فوت الريزي دوموا ابن فلان أبي همزيق وابن دابني أمالي الباسي نكو علمي فيجعل عبد في آخر سطر والجلاد في أول سطر بل يكتبهما في سطر واحد قال يعني ابن الصلاح وليحافظ على الثناء على الله والصلاة على رسوله وإن تكرر ولا يسام فان فيه خيرا كثيرا يعني في بي وسط طالبي حديث كاتك كشتان وستة وحديثان وستة أبي بارزجاري ومحافظ على السنة على صفا تعالى فما قال الله جل دكره تعالى جل ذكره تعالى ذكره سبحانه وتعالى بوشيو النائب ناي خايت على اهنت يعني هيش نلاه وهاروها بارزجاري تشي والصلاة على رسوله صلوات دان السلفي عمر بن صلى الله عليه وسلم هر چنین دوباره بتوان و هزاران جد دوباره بوده و هر یه نی نوسید. هر الله و علیه و سلم. یعنی صاد، نه نشی صلعم، ها؟ لهایی کتیه صلعم، صاد. یعنی هندی نی نوسید. نه. مگر اوه خویل مخلوطه که دنیا بی؟ نه بو تویش نی الله صل الله و علیه وأنت كرر ولا يسام فان فيه خيرا كثيرا شو كث صلوات ونسيني صلوات أو أجل قال وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه الرواية ابن الصلاح عليه أقربينيد أحمد اواقف سی خوی نیه، او ریوایت حیکاتی که دو، یعنی پیش خوی هر کسی سند دکه چون اینا بیا میش نقلی که دو، و نقلیشاتو زیاده نمیخته نو سند دو. سند دکه هنی کتک صلواتی تیانیا ثنا ای دست خوی تعالات قال الخطيب قال الخطیبو مبالغا انه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خططا خطيب لا او بي جي شتوك رحمه الله صلواتي ادا بزماني بدامي صلواتي ادا بخط كني نوزي بدام ادا كا شيء شي اجر هي, هي خوي نبي اجر هي خوي نبي خوي بو صلواتي انسي بلا ما يكثر به صلواتي بدم أدا بلى بنوسي نهيء نسي لحاشك قولي شاكر فلمشي ذهب أحمد بن حنبل إلى أن الناسخ أو كسيك لسكتي بكسي كثيرش تجا نسيتو نقلي أكا يتبع الأصل الذي ينسخ منه أصلك تشون بامش واي نسيتو زيادة ناك بكاتك حديثك شيخوين توا حد شون كاتبه واي شيخوين توا بوي زيادة نك حتشون وين فإن كان فيه ذلك كتبه أقتيا به وأي شيء نسي. وإن لم وإن لا لم يكتبه أغنوا نينسي. وفي كل الأحوال يتلفظ الكاتب بذلك حين الكتابة. بلاملكاتك كينسي توا بدمها الصلاوات دي نطقا وخطا إذا كان في الأصل صلاة ونطقا فقط إذا لم تكن. وهذا هو المختار عندي. محافظة على الأصول الصحيحة لكتب السنة وغيرها وكذلك اختاره في طبع آثار المتقدمين وبه أعمل إن شاء الله شيخ محمد شاكر الله يمر كتابك أخوي مخطوطك أخوي باو الشيوائن وسينواء بلان زمان صلوات أدريك وويك وأحمد كدويتين باش إن شاء الله بوسينا شونك صلى الله عليه وسلم.